فإذا لقيتم الذين كفروا فضربت الرقاب حتى إذا أسخنتمهم فشدوا الوثاق فإما من بعد فإما من وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن اللي يبلو ببعض وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ